لا لا ل ق ر آ ن م و س النابلسي للعلوم ا ل ا س م ا و ا ت 「あっ!」 اسماء ق ر ي ن الله يكون الحسنى ل you م ن و ا خيرا لكم و إ ن فإن تكفروا ل ل ه م ا في ا ل س م ا ا والأرض ا و و ت ك ن ا ل ل ه ع س ي ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل ا ت ل و في ي ن ك م و ل ا ت ق و ل و ا ع ل ى ا ل ل إلا الحق ه إ ن م ا ا ل م س ي ح عيسى ه ل ف ض ل ه ا ل ى ك ر م م د ر ي ت ب ا ل ن ا ي س ت ت ف شركه الهدى ل شركه ل ع و ي ه ل ي ر ربحيه ذات م ع م ل ه ا ج ت م ا ترك وهو ي ر ف ه ا اليوم <تصفيق> يائس 「なんでだろう?<音楽>」 م غ ف ر ة و أ م د ر عظيم و ا ل ذ ي ん I love you. E aí م و س كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إن ا ل ل ل ه هو ا م س ي ح بن مريم ق ل فمن ي م ل ك م ن ا ل ل ه ش ي ئ ا إن أراد ي ه ل ك ا ل م س ي ح بن مريم قل فمن قل ه ل ف ض ي ا ل ك و محمد ر ن ع م ة See you、later.